من بلاها الله تصبر واحتسب وما يطيق الصبر غير المؤمنين والوعاد جنات وانهار انتصب والقصور مشيداه مع حور عين والقصور مشيداه مع حور عين من بلاها الله تصبر واحتسب ما يطيق الصبر غير المؤمنين والوعاد جنات وانهار انتصب والقصور شيدا مع حور عين والقصور شيدا مع حور من دلاها الله تصبر واحتساب ما يطيق الصبر غير المؤمنين والوعاد جنات وانهار نتصف والقصور مشيدا مع حورين والقصور مشيدا مع جنة اللهم بها حزن ونصاف والصبر مفتاحها يا صابري لو يودع في حياته من يحب والده اللي بظله عايش فيه عبرن بلقصده يا عرب والعذاب في قصتي يا سامعين كان لي جار عزيز له نحب لا نصاه الضيف شاله باليدين فجأة وادفناه بيديه والله له معين انفجع بكبر عياله يوم شاب وادفناه بيديه والله له معين وبعدها بيان أمر الله جاب وجاه علم عياله أحمد ما حسين صبر واحتساب ما يطيق الصفر غير المؤمنين والوعاد جنات وانهار انتصب والقصور مشيدة مع حرعين والقصور مشيدة مع حرعين يوم جيت المجلس شفت العجاب شفتنا عنوان للعقل الرزيل راضي بالإنقسم له كتاب قال لي إنا إلى الله راجعين والله إنه ما تساخط محتسب صابر ويقول حنا لاحقين قام فينا العود ينصح ويخطب ويتذكر وقت خير الصالحين النبي صابر وعمه بولها والله اللي مرسله للعالمين كان صابر والكفر من يتغطى مدرسه بالصفر سيد المرسلين علم أصحابه على كبت الغضب والصبر ميزه بحق المسلمين والله إن الجار نبع ما نضع شارب الإيمان من نبع اليقين بمناها الله تصبر واحتساب ما يطيق الصبر غير المؤمنين والوعاد جنات وانهار تنتصب والقصور شيده محورين والقصور شيده محورين لمن بداها الله تصبر واحتساب ما يطيق الصبر غير المؤمنين والوعاد جنات وانهار تنتصب والقصور مشيداه ما حور والله إن الجار نبع ما نضب شارب بالإيمان من نبع اليقين قالها المولى منزل بالكتب والنبي بشروا حث الصابرين الصبر نعمة ما هو تحت الطلب ما يجي إلا العباد المخلصين أطلبك يا رب واسجد واقترب الصبر ثم الصبر لهم ارتجي والقصور مشيدا مع حورين خال خال خال خال, خال, خال, خال, خال